وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ قَرِيَةٍ جَاءَهَا الْمُسْلِنُونَ إِذْ أَوْسَنَنَا إلَيْهِمْ ثَنَيْنَ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِتَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُمْ مُسْلِنُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِنْ لَا تَكْذِبُونَ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 وَجَاءَ مِنْ أَحْسَنِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْتَدِينَ اتَّبِعُوا مَن لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرَهُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَن يَلَا أَعْبُدُ الذي فَضَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ اتَّخَذٌ مِنْ دُونِهِ آنَهَتَا إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُنْزِعْ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ فَاسْتَمِعُوا لِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوا قِيلَ دخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ